حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم لما تسمع اغنيه حلوه تلمسك تفتح حكاية افتكر احساس قلوبنا لما غنتها معايا يا غريب في البعد عنك يا قريب وفي روحي ساكن كلهم ابعد لي منك بالقلوب مش بالاماكن بصر ليالينا بسمع أغانينا طال غيابك يا اللي سايب ذكريات ما بننساها لو بيرجع كل غايب يمرقو عقلي ما جاش طال غيابك يا اللي سايب ذكريات ما MAGA ببقى خايف من البعاد لنضيع وننسى وابقى متكتف وشايف وحدة وحدة قلبنا تقسى بس عهدنا واتفقنا كل مره يفكرونا لو نسينا او تعبنا او بعدنا يرجعونا ايامنا وحشاني اوعاتي غيب تاني طال غيابك ياللي سايب ذكرايات مبننساهاش لو بيرجع كل غايب يوم رجوع ما جاش طل غيابك ذكريات ما بننساهاش لو بيرجع قلبي يمر بوقله ما جات حصريا على موقع دي جي